أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليهم آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذني وقرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم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 وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماءا فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله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 وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنيٌّ حَميدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمانِ لبْنِي وَهُوَ يَعْضُهُ يَا بُنِيَ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَغُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُهُ وَهَنًا عَلَى وَهْنِهِ وَفِي صَالُوهُ فِي عَامَيْنِ انشكر لي ولوالديك الي المصير وان جحداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف واتبع سبيل من انا بالي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 ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدوه من بعده سبعة أبحر والبحر يمدوه من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم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 فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إلَّا كُلُّ خَتَارٍ كَفُورٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَأَخْشِوا يَوْمَ الَّذِي لَا يَجْزِي وَالدُّ عَلَى الْوَلَدِ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 له عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدَرِي نَفْسٌ مَا ذَا تَكْسِبُ غَدَا وَمَا تَدَرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِن الله عليم خبير